دمعت القرحة يا من حسن والزرحة راحوا بنينك يا حدر راحوا بديك <تصفيق> ارفع ارفع لي ديت عن الجلالة نظرح والبارع الضم أجرح راحوا بنينك يا حدر راحوا بنينك هيا أنا أمهو. من من يا علي اولادك يا حدار خير مت وداري قلبي تراب وداركي وداري اولادك يا حدار خير مت وداري لبي ترابا ودارك يا وداري اليك عينهم اواصي الاخر اخباري اندام هم دمك يا علي جاري اندام هم يا علي جاري صحي ايت سجر بيل قلبنا يا يا حدا هل يا حدا يعظم اجرك الباري يا حدا يا يا راكن ا تدريهم انت اللي دم ربيهم حمله وصفاتك يا هيدا حمله وصفاتك لو نشجد نعليهم كل المراجع بيهم حمله وصفاتك يا هيدا حمله وصفاتك عزمك عزمهم حرموني منهم عزمك عزمهم حرموني منهم ابعث دمعتي ابعث دمعت القفرة يا بالحسن وتخبرة راحوا بنينك يا عادة راحوا بنينك عن الجلالة نظرك والبارع الضم صحوا بنيك يا عيلا صحوا بنيك. حيانا امهم حرمان منه حيانا امهم. فدوا اروح لك يا ام البنين. يا علي يا علي. الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاغمي. اولادك. يا حي دار خير متى يسراري وداري البي ترى الضوا وداري اليك عينهم هلا هلا هلا الحسين ما شاء الله اليك عينهم قوا الصيل اخر دمهم في الدمك يا علي جاري ودمهم في الدمك يا علي جاري علي صحيت ويض سجار بي القلب ناري صحيت ويض السجار بين قلوبنا ري حدا في عضم اجرك الباري ويا حدا في عضم الباري اولادكم تدريهم انت اللي بتربيهم حملوا صفاتك يا حد حملوا صفاتك لو ناشدتني عليهم كل المراجل بهم حملوا صفاتك يا حد حملوا صفاتك عزمك عزمه حرماني منه عزمك عزمه هلا حرماني منه ابعد ابعد تبعد دمعت القدره يا به الحسن وخبرك راحوا بنيك تجير تجير والبارع عظم اجرك ها يا نا امهم يا علي علي شلون اربع حبيبي بخدمتك للشاعر القديم جابر الكاظمي هاجي شلون اربع غوا لي يبجي بالوحدهم على الطيبات عا شلون اربع غوال يبجي جبال مرواهم على الطيبه تعالوا ايدهم كل معنا المرا اجيلتل تقاعدهم امك المعن المرا اجيلتل يكفي الله اكبر ايه يكفي هه يا حدار انت واليته او يا حدار انت والي بعد عشيت ميت نومش وميت ما هلاب سيد وما حاسه بتعني الموت يا بعيد دنيا يقطعت رني هل يا عني بتعني اربع ضياغي يا حدا اربع ضياغم اربع ضياغم يا حدا اربع ضياغم ينفعني حيب مولي والدنيا أخذت مني شنو؟ أربع ضياغم أربع ضياغم حيرني همهم حرموني منهم حيرني همهم حرموني منهم أبعث دمعت دمعت الجبرات يا بالحسن وتخبرك صحوا بني لك يا حزا عن الجلالة نظرات والبارع الضم صحوا بني يا حزا صحوا بني هيانا هيانا ام هيانا هيانا شلون اربع غواليب جيل ماته يمهم شلون اربع غواليب جيب يالواحد هم مرضاحهم على طيبات عودهم كيع المعنل مراجل تقعدهم يكفيهم يا حذر انت وعد يكفيهم يا حذر يكفيهم يا حذر يكفي انت وعد عشيت ميت نامسة وميت موعد هلا ابسي يدهم ما حاسه بي تعني الموت يا يبعيدهم دنيا يا قطعتني هل يا غابت عني اربع ضياغم يا حدر اربع ضياغ مش يلفعني حيب والدنيا اخذت مني اربع ضياغ يا حب اربع ضياغ حيرني همهم حرموني منهم حيرني حيرني الله لا يحيرك ان شاء الله حرموني منهم ابعث ابعث ابعث دمعت القبر جلالت نظرك والبارع الضم اجرك راحو بنيك يا حدا راحو بنيك ها يا الله يساعد قلبك ها يا نا ام مولاي مولاي خبر رجاي القادرك في واجبالي هموم يمحيام لعاتي احليك يا حالل شدايد مو جيت ما هجت صيحله صيحله بعد يا حال <تصفيق> يا يا يا مو بس انا ابعت هاي التعازي اللي يالكون كله يا ya علي عزيك اللي يا لالتون كله يا علي بعد بعد اللي يا لالتون كله بنين الارض عايواسيك وبفقدت بنين الارض عايواسيك العالم يبثش حتى العرش واركانه العالم يبثش حتى العرش واركانه تبكي على حالك يا حدا تبكي على حالك جن وانس حزنانا تجري الدمع ويانا جن وانس حزنانا تجري الدمع وياه تبكي على يا حدا تبكي على حالك بسمه حرموني منهم صيح تلهج بسمهم حرموني <تصفيق> منهم ابعث ابعث ابعث دمعت القبرات يا بل حسن وتخبرات راحوا بنينك يا حدر راحوا بنينك عن الجلالة نظره والباري باري ما شاء الله احجي احجي راحه ابنيه ها يانا هم ها يانا هم ثمر ابنها ها يانا ها يانا هم ثمر مصابك ينوح العالم ما يبقى يشرى وتواشيك ان يسوي الجار ан бе العبره يا بول بعد بعد يابو الحاملة على طاق سهل طاق <تصفيق> ايه وبعد الدم يسيلي وينز في المجرة ما طب رتك تغمت يابو العترة جات لعد مصيبة كربل الكبرة اجاد لوعة مصيبة كربل الكبرة مصرع بنينك صابك وجدد له بمصابك الله يصبرك يا حيدر الله يصبرك ريت في دليل صوابك ولها الحزن ينتبك الله يصفرك يا حدى الله يصفرك وانا بفقدهم حرماني منهم وانا بفقدهم حرماني <تصفيق> منهم ابعث دمعتي ابعث دمعتي القبر I said you would go يا حدار لي الصبر من جنب خادم للخدام علي واولاد علي على مصابك ينور حي العالم ما يبقاش راي وتواشي العبره يا ابو الحامله بعده بره شكيت طابره يا ابو الحامله بعده ذكروا ذكروا علي يا ابو ذكر طابره وبعد الدم ينسي لي المجرة ي نزفي الم يجري قبل ما طاب بريت اكتب مد يضو العيتره اجت له الكبرى مسرح بنينك صادق جدد لهيب مصابك الله يصبرك يا حي الله يصبرك اور ايذ جليل الصوابه لا هل حزن الله يصبرك يا حي الله يصبرك ونفقدهم حرمان منهم ونفقدهم حرمان ابعد دمعت القدرك ابعد دمعت القدر يا ولد الحسن والجمال قهو يا قمر قهو فينك عين الجلاله عين جلالك والبارع عظم قهو فينك يا هاي أنا أمه يا, يا علي من قلبك يحيدر لي الصبور من جمت في قضية أرباح طوالي يحوي الزمان يظلم تركاه أرباح جروح يتفيه يضهم وغم شلون يجروح لا تبرأ ولا تلتم أخيت واحد الثاني يتنازف دم أخي يتواحد الثاني يتنازف دم أم لا يرهم عليه يندق أم فقد البنين جروحي من عيني نشفة موحي نار المصايف يا حدا نار المصايب شي ضغ في جمرة نوحي يسعر لغاها بروحي نار المصايب يا حد نار المصايب قلبي حزنهم حرمان منه ما شاء الله قلبي حزنهم رمان من ابعد دمعتي عمي ابعد دمع كل يا ولد الحسن والطلعه وحب ليك يا حيدا وحب ليك عن الجلاله كلاري عظم هجعات وحب ليك يا حيدا وحب ليك هيا لنا ايانا ام الله ربنا اه الى الشاعر يا غالي قلبك يا حي لي صبر ما انجم فقديت اربا طوال يحوي الزمان اضواء تركاو اربا حيجر وحيت في همي وغن تركاو شلون يجرو لا توبره ولا عاثيل اشلون يجروح لا تضره ولا اخيط واحدي الثاني كنا نزف دم لا يرهاب علي هند او لا فقد البنينج روحي من عيني نشفت موحي نار المصايب يا حد نار المصايب شي طب في جمرة نوحي يسعر لغاها روحي نار المصايب يا حد نار المصايب قلبي حزنه حرمان منه ما قلبي تنوح حرمان ابعد عمي ابعد دمعت القفره يا بل حسن وتخف راحو بنينك راحو بنينك عن الجلاله نظرت والبارع عظم اجرك راحو بنينك haya na umho ay wallah haya na umho ya ali ya ali al dhim naayem no mathe ويب مرعا الشبه يدنوك الحزين تيرعا وحين اللي يرجعنا عن أجل ينعا يا رب سترك ضاقتل ويسعر صحيت يا را حبسيت راك ضاقتل اه خنايك روحي اي خنايك روحي اخنايك روحي بصبورها فجر يدي معا طفاعني مثل ما تنفي الشمعة طفاعني مثل ما تنفي الشمعة صوت الكدر ينعاهم وتغسلوا بدمامهم عنهم خبرك يا حاده عنهم اخبرك تراب اللي حد وراهم رتن دفن وياهم عنهم اخبرك يا حدا عنهم اخبرك ش يحمل هضمهم حرموني منهم ش يحمل هضمهم حرموني منهم اه اه Maşallah! Maşallah! حادل من اياوسيك نويت يربع عبد الله وخوته جعفري وعثمان عبد الله وخوته وجعفري وعثمان لو انت نشد لو انت نشد يا حدر عن قمار عادنا لو أنت نشد يا حدر عن قمار عادنا بعد لو أنت نشد يا حدر عن قمار عادنا وقع صوبي الشريع مقطع الذرعان هو قعصوبي الشريعه ام جا قطع الديرعه ورايل كنت بيها ترهي بالفيرساع ضللت يا عليم مرمي يا بالمدى انضللت يا عليم مرمي يا بالمدى كمل كمل انضللت يا